واليوم اخوك يشد عضدك وياخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رساله تحمل الصفه الكاشفه لحليتك فهاء نا ذا اجعل سن القلم على القرطاس فاتلو ما ارقم لك انعم الله بك عينا قوله طبعا اليوم اخوك يشد عضو ذكاء لا شك فيه من حسن خطاب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من حسن خطاب المصنف رحمه الله تعالى من قوله أخوك فهذا من جهه لا يخفى ما فيه من التواضع لما نزل نفسه منك منزلة ماذا منزلة الأخي وهذا لا شك من حسن الخطاب انظر إلى قول يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن فلا شك أن في حسن الخطاب من تأليف القلوب واستدعاء ماذا واستدعاء الذهن وحضور القلب وقد كنا نجد من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف كان يقول يا ولدي فكان الشيخ رحمه الله يغلب على لسانه هذا النداء وكنا نجد فيه تحننا وقربا فنجد انفسنا منه بمنزلة الولد من الايه من الوالد فيكون ذلك احرى في الايه في الانصات واقوى في, في الايه لما يقول رحمه الله وقوله أخوك لا يخفى ما فيه هذا النداء من معنى مهمه والنصيحة لأن إذن من شرط الأخوة في دين الله عز وجل هو القيام بماذا بالنصيحة ولا تكون الأخوة حقيقية إلا ماذا إلا بالنصيحة أليس كذلك إنما المؤمنون إخوة ثم قال وينطائفتان من وفي هذه الآيات ما لا يخفى من إثبات الأخوة من جهة ووجوب النصيحة من ولو كان في النصيحة من مقاتلة الفئة التي إيه؟ تبغي حتى تفيه إلى أمر الله صحيح إذن فهذا شرط الأخوة في دين الله النصيحة واضح قوله رحمه الله قد تواردت موجبات الشرعي على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت أهل الإسلام هذه الفقرة التي معنا تواردت موجبات للشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت أهل الإسلام إذن عنوان هذه الفقرة الأخلاق دين الأخلاق إيه وماذا نعني بقولنا الأخلاق دين أنه ينتفيان أن يكون مؤمن وسيء له الخلق فليكمل إيمان من لم يحسنه خلقه أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا ولذا فصر لنا ابن عباس رضي الله عنه الآية وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم ثم قولنا دين أنها موجبة للثواب والأجر فإن الرجل يبلغ بحسن خلقه ما يبلغ الزامع للهواجر القائم لليله وفي الحديث ما من شيء أثقل في الميزان من حسن لليه استدرك يا رجل استدرك وقد فاتت عليك أو ضاعت عليك كثير من الطاعات والقرب إما لشغلة هذه الحياة المرة صحيح فاستدرك هذا بما علمت من حسن الخلق فتبلغ ما يبلغ من من سبق بقيام الليل ومن سبق بصيام النهار وفي ذلك عوض لو تنبهت عوض صحيح ولذا قالت صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا العصل إِنَّا مَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَذَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو لِأُتَمِّمَ صَالِحَا لِيه صالح الأخلاق فالأخلاق دين صحيح إِمَ هَذِي الْفَائِدَةِ الْإِيهِ الأولى الفائدة الثانية لا تعجز عنها فالأخلاق وإن كانت جبلة لكن لست تعجز عنها كسبا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشق بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله فقال تخلقت بهما الشاهد قوله ماذا تخلقت بهما إشار إلى أن المرأة ماذا يكتسب ليه الأخلاق كثبا صح ان المرأة يكتسب الأخلاق كثبا فلست تعجز عن حسن الخلق وإنما هو مكتسب بما دل عليه حديث من أشق ابن عبد القيس وفي الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بماذا بالتحلم صحيح فلست تعجز عن محاسن الأخلاق ولذا كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم اللهم حسنت خلقي فحسن قلقي اللهم اهديني لأحسني الأخلاق إلى آخر الحديث إذا فلست تعجز عنها وإنما هي أمر إيه؟ كسبي فإن سألتني الساعة كيف السبيل طالما أنها أمر إيه؟ السبيل أولا الدعاء السبيل لاكتساب مخارئ مكارئ من أخلاق إنما هو ماذا الدعاء صحيح بدليل الله حسنت إيه خلقي فحسن خلقي والدعاء هو مفاتيح مغاليق الأمور إذا كانت الملائكة نزلت من السماء بالدعاء صح واتسعت الأرزاق حتى فاضت على سليمان بالدعاء وولد لزكريا الشيخ الفاني الولد الصالح بماذا بالدعاء صح عليه الصلاة والسلام وأنبتت وأنبتت السحراء أو تفجرت الماء في الصحراء لهاجر بماذا؟ بتحاب يبا أولا الدعاء صحيح ثانيا القدوة والمرء مجبول على ماذا؟ على القدوة وأنا أقول لكم لي زاد لا ينقطع من سير وتراجم أهل العلم لي زاد لا ينقطع من سير وتراجمه أهل العلم ولذا كان رب العالمين يقول لنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما يعني يقول له خذ قدوة اصبر تصبر بها صحيح وكان يقول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم حتى أنه طلب القدوة بهم في أدق الأمور في الحلقة التي ربط بها الأنبياء ماذا دوابهم فيهن في الإسراء شوف. شوف. طلب القدوة في ماذا؟ الحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم في ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام مع لو استغنى أحد عن القدوة لغنى في عقله وفي نفسه وفي دينه وفي أخلاقه لكان أغنى الناس عن القدوة من؟ عليه الصلاة والسلام ومع هذا يقول له رب العالمين فبهداهم تده فلست تستغني عن القدوة عمرك فالقدوة سبيل يا طالب العلم القدوة ماذا سبيل للتخلق بمكارم بمكارم الأخلاق صحبة الصالحين المرء على دين على دين خليله فلينظر أحدكم من ولطالما الصاحب ومن يأخذ من دين ماذا؟ صاحبه ويأخذ من أخلاقه خاص هذا ما بين الأستاذ والتلميذ ولذا ترى التلميذ مجبولا على, إيه؟ على تقليد الأستاذ وهذا يكون بغير قصد منه هذا يكون بغير إيه؟ قصد ولا تقصد إنما من شدة حبه وتأسيه وصحبته لأستاذه يكتسب من, إيه؟ من أخلاقه ولذا كانت أم الإمام مالك تلبسه الامامه وتضعها فوق راسه تقول يا بني تعلم من ادب ربيعه قبل علمي تعلم من ادب ربيعه قبل ايه قبل علم رحمه الله تبارك وتعالى السبيل الثالثه تكون في ماذا في صحبه الايه الصالحين ولذا قال رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي عمر بن عبد العزيز كان قبل الخلافة شبا مترفا لأن عمر لو تعلمون كان ولد عبد العزيز بن مروان فأبوه كان شقيق الخليفة ثم هو زوج من ابنة عبد الملك بن مروان هو الخليفة عاش عمره في طرف رحمه الله تعالى فلما ركب كرسيه الحكم رحمه الله تبارك وتعالى باستخلاف من سليمان بن عبد الملك وهو ابن عمه وشقيق زوجه صحيح او اخ زوجه اتخذ لنفسه صاحبا اسمه رجاء فاذا برجاء يجر عمر الى ماذا الى مكارم الاخلاق بدءا من الزهد الى الحلم الى الى الى ما تتكن وليس من شأن المطرف ان يكون حليما المطرف تجد ماذا عصبيا ثوريا نشوف عمر بن عزيز كان في الحلم آية يعني مرة هو ماشي داسع إلى قدم رجل فقال له أنت أعمى قال لا قال لا فقال له بعضهم إنه يقول لك أنت أعمى قال نعم سألني وأجبت سألني وإيه وأجبت وهذا هو الجواب حقا للسؤال أنت أعمى لا شكدال فالمهم فكان عمر على غاية من الحلم في علم فإذا ما زلت تكتسب من اخلاق من صاحبك وصديخك ومن تصاحب خص العالم خص العالم والإيمان واضح ونعود ونعود قال المصنف رحمه الله قد توردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأخلاق بمحاسن الأداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت أهل الإيه سمت أهل الإسلام كذلك فأتني أن أشير إلى أن من الأسباب التي تؤدي التي يتخلق بها او من الأسباب الجالبة لحسن خلق طول الصمت كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجمل الرجل بخصلتين خير من طول صمت وحسن لابد من وجود علاقة بهذا العطف طول صمت وحسن إذا ما زلت تكتسب مكانم الأخلاق بطول إليه بطول الصمت هكذا فعلا صحيح فهذه أسباب أربعة جالبة لمحاسن, لمحاسن الأخلاق قلقت تواردت موجبات الشرع على أن التحل بمحاسر الأداب ومكارم الاخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت اهل الإسلام سمت اهل الإسلام <تصفيق> بهذا يا طلبة العلم ينتهي هذا أو هذه الحصة لا أزيدكم لأسباب منها أن شكوى